I mean ah. وله من في السماوات والأرض كل له وَلَهُ مَثَلُ الْأَنَا فِي السَّمَاءِ وَيَعْلُو الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَال لَكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بل من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فقا La